بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عن ما أذرو معرضون قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 ان اتبعوا الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم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 اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها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 وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك واني من المسلمين اولائك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفِلَكما أتعذان لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبله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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت, من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا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 فاليوم تُجْزَوْنَ عذاب الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر أخا عاد أَخَاهُ عَادٍ قومه أَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خلت النذر من بين يديه بَيْنِ يَدَيْهِ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ان ألا, إلا, أَلَّا تعبدوا الا الله إِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا, فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به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 اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير